هيحصل لنا الا لما دي تتنسف نصف هيحصل لنا ايه وهيبقى الوضع شكله ايه طيب دي نفكر يا اخواني وهيسالونك عن الجبال فقل ف الايه الوحيده من ايات يسالونك في القرآن اللي جه قبل قل ف فقال ليه كان ربنا بيقول لهم فوقهم رد عليهم صحيهم ايقظهم هزهم زلزلهم اوهمهم انقذهم من الطلال اللي هم فيه فوقهم من الغيبوبه اللي هم فيها فقل ينسفها ربي نسفا يعني ايه ينسفها ربي نسفا يعني الجبال يا جماعه يعني مفيش ولا امل فتضل ليوميها اللي في ظل عرش الله ما فيش ولا امل في المية والشرب يوميها إلا من ايد رسول الله عليه الصلاه والسلام. مفيش ولا امل يوميها في الامان اللي وسط ملائكه الرحمه مفيش امل في اي شيء إلا برحمه الله يوميها ويسالونك عن الجبال جايباهم نفس شدر صدره فقل يمسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفة القاع والصحره مفرد كلمة قيع كسراب بقيع القاع اللي هي الصحراء. والصفصف اللي هو الصحره يعني الدنيا سفليه الطبل يا رب رم... ربنا بيعمل كده ليه عارفين يا جماعه عشان يتحقق قول الله يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يومهم بارزون يعني ايه يعني لو قعد قدام دلوقتي 5000 واحد انا اللاعبين قدامي انا شايفهم كويس شايف جسمهم كله ولكن اللي قعد ورا انا مش شايف راسه لان جسمه مستخبي بجسم اللي قدامه انما بارزون يعني 6 مليار بني ادم 6 مليار قول 60 مليار بني ادم يما واقفين كل واحد من مفرق راسه الاخمص قدميه باين كلك مكشوف قدام ربنا ظاهرا وباطنا بارز قدام ربنا مستخبي فين هتروح فين ففذروها فت... قاحا صفصفا كزي صحره لا ترى فيها عوجا امتى لا فيها حاجه مرتفعه ولا منخفضه ولا امتى الامتى المكان اللي بيقصد اللي بيقصد عايز ما فيش مكان تشرب منه هموت من العطش ما فيش عايز ظل ما فيش عايز امان ما فيش ما فيش امتى ما فيش مكان يقصد لا ما فيش مكان مرتفع تستظل بظله ولا مكان منخفض تستخبى فيه ما فيش لا طرف فيها عوجا ولا امتى يوم اذ يتبعون الداعي لاه وجله يومئذين يتبعون الداعي يعني في الدنيا ابن ادم كان ماشي معوج في الدنيا ابن ما كانش راضي يسمع كلام في الدنيا ما كانش راضي يمشي مستقيم في الدنيا ما كانش راضي يتبع ما كانش راضي يتبع كلام ربنا النهارده يتبعون النهارده ما عادش في عوج لا حوشه لا محدش بيبص يمين ولا شمال محدش بيبص وراه محدش بيقدم رجله وياخر رجل محدش قادر ينطق محدش قادر يتلف محدش قادر يعمل حاجه يومه ايه الدنيا تتابعونا ده ليه لان القنبله اللي انفجرت من الجبال عرفت الناس مين ربنا وايه قدره ربنا فما عدتش حد عدش حد قادر ينطق ولا قادر يتكلم ولا قادر ان هو يطلع صوت نفسه حتى لا, لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي اللي بيناديهم عشان يقفوا في مكان الحشر اللي هينادوا منه للارض على الله لا عوج له كله سيلخط المستقيم زي السهم المنطلق وخشعت الاصوات للرحمن اول ما الناس اتجمعت في مكان الحشر خشعت الاصوات للرحمن جلال وهيبه الموقف جلال الله الوقت هنبدا نورد على الله فلا تسمعوا الا همس الهمس وكلام الغير معلوم الغير غير مفهوم اللي صدر من مصدر غير معلوم ما حدش حد قادر ينطق من شويه كان ربنا بيقول يتخافتون بينهم من شويه كان في صوت كان في كلام بس بصوت واطي لما كان الموقف بس طلع من قبر وملائكه انما الوقت ده هيبه العرض على الله ما حد قادر ينطق ما حدش حد قادر يتكلم فلا تسمع الا همسه مليارات البشر مع مليارات الملائكه ما فيش حد قادر يطلع صوته فخشعت الأصوات اصوات من اصوات المعذبين اصوات الملائكه أصوات الرسل اصوات الأبرار أصوات الشهداء أصوات العصاء ما عادش حد قادر يتكلم يا جماعه أشد موقف لهيبه له في تاريخ البشريه موقف العرض على الله اشد موقف لهيبه له على الاطلاق اشد من هيبه الموت وتنازل ملائكه الموت أشد من هيبه القبر لما الملائكه يجوا يسالوك يحاسبوك اشد من هيبه البعث لما تلاقي الملائكه جاية تاخدك اشد من كل ده سحته العرض على الله وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه ربنا ما قالش فلا يسمع إلا همسه لا فلا تسمع يعني ايه يعني من دلوقتي المفروض انك تسمع يعني الكلام ده بيتقال عشان نعيشه يا ام محمد يا شباب امه محمد يا بنات امه محمد يا كل انسان ربنا قال لك انك هتتحاسب يوم القيامه احنا بنعمل ايه احنا متاخرين عن ربنا ليه مش عايزين الغشاوة ولا قال علينا اللي تتفتح ليه احنا واقفين مكاننا ليه؟ ليه؟ ليه؟ احنا مش مش عارفين نترجم رسائل ربنا احنا مش عايزين نترجم رسائل ربنا إحنا عايزين نفضل كده ليه ليه عشان ايه في حاجه افضل من ربنا حد هيديك احسن من اللي هيديهولك في عقوبه اشد من عقوبته لو انت قربت عنه في ايه ليه مش عايزين نعيش مع الدار الاخره مقلبنا انا وانا بتكلم دلوقتي عن انفلونسر خنازير انا بجيبك للدار الاخره عشان اقول لك ولسه ده دي, دي انفلونسر خنازير ايه وسط الكلام ده <تصفيق> احنا بنتكلم في ايه دلوقتي يا جماعه مشاكل دنياك كلها وسط الكلام ده يا جماعه احنا عايزين لفوق يا اخواني عايزين لفوق عايزين لفوق عشان ما نخسرش الدنيا والاخره عايزين انتو عايزين نعيش مع الاخره عايزين قلوبنا تستيقظ اي زمان زي الصحابه ما كانوا بيقعدوا قدام عن الجنة والنار فكانوا ريعي كل يوم لازم ساعه يقعد قدام النبي يسمع للجنه كل يوم لازم يشحن قلبه ساعه عن الجنه والنار كل يوم لازم يتحط في بيئه ايمان ساعه عشان لازم احنا مستهترين بقضيه الدين مش مقدرين خطوره الدين ليه الامتحانات اللي جايه سقوطنا قدام الامتحانات ربنا يعافي طلبه المسلمين وينجحهم يا رب في الدنيا والدين موتى ده ولا عدم اجابه سؤال من قفلت القبر يا جماعه عايزين نفوق عايزين نوزن الموضوع ايدي الموضوع جوانا يومئذ يجتمعون الداعيه له وجله وخشعت الأصوات للرحمن الأرض الخاشعة اللي بقالها سنه مثلا ما عليها المطر الارض نشفت وتشققت والشقوق جرت بالطول والعرض فيها المنظر بيبقى ارض ناشفه مشققه الصوت الخاشع يا اما الحلق اللي اتشقق من كتر العطش لان انت جسمك ده ميه اصلا لما الميه بتتبخر وتنزل عرق ده جسمك هيشقق اصلا من كتر العطش ده ده حاجه علميه المفروض منها اكثر الحلقه تتشق وتتمزق من كتر العطش. قطش يا اما ان الصوت نفسه خاشع يعني ان الصوت يا جماعه طالع مرعوش مرتجف مرعوب الناس مرتعشه بتنقفض وهي بتنط فالاصوات طالعه متقطعه ما حدش عارف يسمع صوت الثاني من كتر الارتعاش ومن كتر الارتجاف من هيبه الموقف وخشعت الاصوات لله الرحمن فلا تسمع الا همسه يوم لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قوله الشفاعه اه خدوا بالكم ان احنا في الدنيا بنامن مستقبلنا في الدنيا امن مستقبل عيالك يا حمد لهم بيت وانت امن مستقبل عيالك برصيد في البنك وانت امن مستقبلك بشهاده حلوه تاخدها في ايدك وانت امني مستقبلك بوظيفه امن مستقبلك طب مستقبل الاخره ما بنامنوش ليه ليه ما انت مبدئش التامين مستقبل الاخره او الشفاعه دي تامين مستقبل في الاخره باذن الله هو يعني شفاعه شفاعه يعني انت لو فينا عليك ذنوب استغفارات رمضان وتوبتك وكل اللي انت عملته ما كفاش انها تغفر ذنوبك ما اتغفرتش ذنوبك لم تغفر بعد كل ده في ذنوب لسه عليك الذنوب دي ممنوع حد يدخل الجنه ولسه عليه ذنب واحد ممنوع ما ينفعش طب الذنوب دي تتكفر ازاي لو ربنا ما غفرهاش في النار بقى ولا عايز بالله طب وبعدين هنا بقى يجي دور الشفاعه انا عايزك تتخيل معايا عشان تعرف عين الشفاعه وعشان خطوره الشفاعه وعشان تعيشي معايا في خطوره الشفاعه انا عايزك تتخيل معايا انك انت معلش لدقيقه تخيل القاسي بس معلش معلش عايشيه معايا لدقيقه دقيقه واحده تخيلي انك انت جيتي يوم القيامه طلعت من تحت التراب الملائكه ادتك صحيفه فوجيتي اني مليانه ذنوب ذنوب ذنوب ما تغفرتش اقطتي للعرض على الله ربنا ما غفرها لكش ما غفرها لكش يعني ايه انا خذوفه قله تخيلي انك انت روحت تتوزن اعمالك على من على الصراط ضلمه هتقع لو جبت تحدي الملائكه بقت تقيد الايدين في الرقبه عشان الاقتراب الى جهنم تخيل قاسي بس عيشوا معايا تخيل ان انت دلوقتي بيتقالك ادخلوا ابواب جهنم مش ادخلوا جهنم ابواب جهنم فيها انواع من العذاب ثاني غير اصلا اللي جوه جهنم عذابات في الاستقبال استقبال يعني ده لسه حصلت الاستقبال في الأول ادخلوا ابواب جهنم بيتحذبوا الحاجات اللي فيها بعد كده تخيل انك انت بتتهوى في النار دلوقتي بتتهوى بتتهاوى وقعت في الموصوف في سوره وقعت في وادي زي ثلاث شعب ثلاث جبال من حواليك ما بين كل جبل والتاني فتحه الثلاث فتحات اللي ما بين الجبال داخل منهم حبيب ودخان من النار والوادي اللي انت فيه نار والجبال نار والنار بترمي بشرر كالقصر من وراء الجبال تخيل ان في الموقف ده لقيت واحد داخل عليك من بين جبلين ده ملك جايبه حساب جديد ولا ده واحد جاي يتعصب معاه في الوادي ده ولا ايه بتقول له انت مين قال لك انا محمد ابن عبد